ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بحرب سليم الله الله ربنا لا تظلمنا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله الله سميع الله لمن حمده ربنا الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله, أكبر. الله, أكبر. الله أكبر. اللهم ربنا حميدا ربنا لك الحمد الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.